بوك تو سورك أربعون أربعون بتاتسا بردروهم السؤال عن الطريق السؤال عن الطريق بربعشتم من فضلك من فضلك هل يمكنك مساعدتي؟ هل يمكنك مساعدتي؟ Dietut yest dobry يوجد هنا مطعم جيد؟ اين يوجد هنا مطعم جيد؟ Поверните за اذهب لجهه اليسار عند الزاويه. اذهب لجهه اليسار عند الزاويه بوتيم трохи пройдите ثم سر مسافه قصيره على خط مستقيم ثم سر مسافه قصيره على خط مستقيم بوتيم 100 ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر ثم اذهب لي اليمين 100 متر. таксама вы можаце сесці на аўтобус. يونкірука يمكنك ايضا أن تأخذ الباس таксама вы можаце сесці يمكنك ايضا ان تاخذ الترام. يمكنك ايضا أن تأخذ الترين. Так само вы можете просто проехать за мной. يمكنك أيضا أن تسير Як мені пройти до футбольного стадиона? كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ كيف мост. اقطع الجسر اقطع الجسر пройдите про туннель اعبر النفق سر حتى ثالث اشاره ضوئيه سر حتى ثالث اشاره ضوئيه ثم انعطف يمينا عند اول شارع ثم انعطف يمينا عند اول شارع ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي прошу من فضلك كيف أصل إلى المطار؟ من فضلك كيف اصل الى المطار؟ На ليبш проїдьте на метро. الافضل ان تاخذ المترو. الافضل <سؤال> <Cocus> <حدد> <ع inhabited> <Sport guided> <سؤال> ان حتى ахіра махатта. Аркаб бэбасата, хатта ахір махатта. Зайдзіце калі ласка на старонку www.book2.de і скачайце апошнюю версію.